ثُمَّ عَوْنًا لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْفُحْشِ فَإِن جَاءُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْءَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكْمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِمْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ سُمْمَةً يَتَوَلَّنَ مِمْ بَعْدِ ذَالِكَ وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها